أمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل ويكره في الصلاة التفاته يعني التفات المصلي لا يلتفت برأسه ولا بعينه ولا بقلبه ما ينصرفش عن الصلاة إلى شيء بقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وان كان لخوف ونحوه لم يكره ابيعني واحد بيصلي ولكنه في الحرب واقف على صغر من الصغور فان كان متصور انه العدو يهجم عليه ولا واللحانة فكان يلتفت يحرص يعني, يعني ينظر يمناتا ويسراتا التفات خفيف طبعا ما يصرفش وجهه بالكليه الى اليمين او الشمال فهذا لا يكره للضرورة طبعا انه بيحرص وما يقدرش يقول له ما تصليش يصلي ويحرص في نفس الوقت في شمال اما صغير كده فلا يلتفت وإن استدار بجملته يعني بجميع بدنه طبعا المعتبر هنا الصدر ما يلتفتش بصدره إنما الالتفات يكون بالرأس وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته يبقى في شدة الخوف يعذر في هذا صلاة شدة الخوف يصلي إلى جهة العدو يعني يكون بيقاتل العدو وناظر إليه أول ما يطلع مثلا من المكبأ بتاعه العدو يضربه بالنار فله أن يصلي إلى ما يناسب يعني الحرب ولا يستقبل القبلة في صلاة شدة الخوف لا يلزمه ان يستقبل القبلة بل ينظر الى الجهة التي يأمره بها قائده على ما يعني يراه في مصلحة الحرب اسمعها صلاة شدة الخوف دي مش مهمة ايه ما يشترطش استقبال القبلة فيه انما غير كده يستقبل القبلة فلو استدبر القبلة او استدار بجملته يعني مش برأسه بس لا بجسمه كله تبطل الصلاه ويكره رفع بصره الى السماء الا اذا تجش الجشاء الكبر يعني فيرفع وجهه الا يؤذي من حوله ان غلبه الغشاء و خرج منه يبقى يرفع رأسه علشان يطلع لفوق ما يئذيش اللي جنبه لئلا يؤذي من حوله لحديث أنس رضي الله عنه ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتغطفن أبصارهم رواه البخاري يعني هنا طبعا لو منتهوش يحذروا ان ممكن ابصارهم تزوج لانه سوء ادب مع الله في اشرف وقت ويكره ايضا تغميض عينيه لانه فعل اليهود ولكن ابن القيم قال لو بيغمض عينيه ليخشع يعني في حاجات تشغله أمامه فهو يغمض عينيه ليزداد قشوعه بس ما يكونش نايم يعني مش يغمض عينه عشان ينام لا إذا كان لزيادة الخشوع فلا يكره حينئذ إنما لو كان لا يؤثر فيه ما حوله يعني في مكان خالي مفروش حاجة وبيغمض عينيه بس يعني يقول ده فيه مزيد تعبد يقول له لا ما وردش عن النبي هذا الله عليه وسلم ما هوش من السنة ولا حاجة وكمان فيه تشبه باليهود انما لو كان امامه ما يشغله ولو اغمض عينيه يزداد خشوعه وتدبره يبقى يجوز له التغميض. ويكره ايضا اقعاؤه في الجلوس وهو جالس في جلسات طبعا مستحبة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الافتراش افتراش الرجل اليسرى ويجلس عليها ويقيم القدم اليمنى واصابع جهة القبل هذه جلسة جلسة التانية جلسة التورك وهو ان يجلس بأليتيه على الارض ويخرج رجله اليسرى جهة اليمين مع اليمنى ويقيم اليمنى ويجعل اليسرى من تحتها اليسرى تحت اليمنى ويقيم القدم اليمنى ليه الجلسة المشهورة التورف اللي بتقعده وقلنا هناك جلسة اخرى وهو ان ينيم القدم اليمنى على جنبها الداخلي لا يقيمها ينامها ويجعل رجله اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى يدخل رجله الشمال بين ساقه وفخذه اليمين حد يعمل كده الجلسه كده يورينا آه بس نايم بقى دي مظبوط خلي الجانب الداخلي هو اللي نايم على الارض ايوه كده شوفتوه شوفتوه وش ليه آه ايوه اهو بس صعد عيدل بقى انت عايد معاوب ليه بتعدي عيدلك اعملت لخبط ماشي الحال طيب الجلسة التانية التورك التانية ازاي بقى هاي يشوف اليسرى تحت الثاق اليوم مش بين الساق والثاق لا يعني ده يا كده يا كده اللي ما يقدرش دي يعمل دي طيب فيه لو جلس على غير الهيئات دي يفقد ثواب هذه الهيئات وتكون جلسته مباحة ولكن فيه جلسات مكروهة كمان وقلنا المكروه يخشى منه ايه الفرق بينه وبين المباح ان فاعل المباح يضيع عليه الثواب فقط ثواب الايه الجلسه المسنونه انما فاعل المكروه يخشى ضياع ثواب الصلاة بالكليه ما يقدرش يضمن بقى ان الصلاه يساب عليها لانه بيفعل المكروهات فيها فقد لا يقبلها الله فيبقى يخشى ضياع سواب العبادة بالكلية الجلسة التورك تكون قلنا فيها قولين اما في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام وده مذهب الاكثرين واما في التشهد الذي يعقبه السلام مطلقا سواء كان اول او ثاني. وده قول الشفعية اما الافتراش فهو في باقي الجلسات وفي جلسة بين السجدتين وصفها ان يقيم قدميه ويجلس عليهما يفترش ساقيه ويقيم قدميه ويجلس عليهما يعني كده ايوه كده يقيم القدمين ويقعد عليهم كده بين الايه بين السجدتين شايف هنا ها ده جائز يعني جائز وارد فيه يعني. ولكن مش هو ده الغالب فيه يعني. يعني اللي انت تعمله غالبا عشان تاخد الثواب لا تجلس الافتراش العادي اللي انت عارفه ليها اسر كل حاجة ليها اسر مش اقوله لك عشان نعميلك مش عجباني سبب الاول السبب الثاني ان انا مش عارف اسمه بس لازم يعني بيان له الاول انه مش عجبني اعماله وطبعا لو عنده عقش يجي يقول ايه اللي مش عجبك او ما دور له على اي حاجة يقول هالو طبعا طيب ويكره اقعاء ايه الاقعاء بقى وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ادي ايه صورة او احتمال في الاقعاء ان بدل ما يقيم القدمين يفرشهم الاثنين ويجلس على الايه على العقبين يعمل كده ايوه يجلس على العقبين يفترشهم كده ويجلس عليه مش يقيمهم لا يفترشهم يفترشهم يعني يخليهم مفروضين على الارض يعني ويجلس عليهم على العقبين دي قالوا ده الاقعاء المطروف وبعضهم قال لا الإقعة غير كده وهو أن يفرش قدميه وجلس على عقبيه هكذا فسره الإمام, الامام نعم قاعد يأمن على عقبيه لا ما بينصبش يفرش الاثنين قال لك إنه يفرش الاثنين الامام احمد قال الاقعاء المكروه ان مش يقيم اليمنى ويجلس على اليسرى لا يفترش الاثنين ويقعد عليهم ماشي هكذا فسره الامام الامام لما يجي فيه مذهب الامام احمد يبقى مين ها يبقى الإمام مين احمد طوعد مش كده الذكاء ما شاء الله يا سلام. قال <تصفيق> وهو قول أهل الحديث واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها طيب يبقى دي صورة زي ما تقول يعني عند الأكثرين. في صورة تانية ان ينصب القدمين مش يفترش اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى ينصب القدمين ويجلس بينهما صعب صعب قوي قلنا زمان لما نيجي نلعب الحاجات المعينة تقعد الجلسة دي الاول نقعد يا علا ايه يعمل يا, يا ابن ايه قعدسه قبل انصب انصب <تصفيق> يعني انت شغال نصب بطول النهار في العبور جيت هنا بقى تعمل انك مش عارف تنصب انصب القدمين ها تجلس بينهم بقى يبقى اللي على الأرض ودول قايمين في الجنبين كده ايوه زي بتوع الايه الكاراتيه والحاجات دي قبل بيقعدوا قصاد بعض كده صفين عشان انتوا بتعملوا الحكايه دي لا بتعرفوش الحاجات دي ها يجيب البواسير يمكن ما تروها عشان كده بقى كراها بواسيرية اعنا قادي نهاية ثانية ايه اسلام اعنا من احيان دي السلام، جيت طبع تقول لي هتفر تاني عرفت الاقعاء طيب ده قول بعض اهل العلم برضو ان ده من الاقعاء المكروه برضو يبقى الفرش ان يجعل الظهر القدمين يالي الارض يعني هو اللي جهة الارض يعني ماشي ملتصق بالارض والاقامة ان يوقف رجليه كده بقى ما يفرشهاش يعني ممكن يفرشها كده او كده انما الاقامة يخلي اصابعها على الارض نعم نعم تراش قدميه وجلس على الأرض هيبقى برضو يعني ما هيش من الجلسات المستحبة انما ما وصفوهاش يعني من الجلسات المكروهة يعني ما شفتش حد وصفها انما يجلس على العقبين ومفترش او يقيم الاثنين ويجلس بينهما دول الايه اللي ورد فيهم القرار وعند العرب الايقاع جلوس الرجل على اليتيه شوف عند العرب بقى الايقاع هدا هتلاقيه بقى ايه كلام ابي عبيده بقى لغوي هو بقى. يعني يحتمل ان يكون ده في صراها برضه اللي هيصفه دلوقتي يحتمل يكون في كراها برضو على ان ده لغة العرب الاقعاء جلوس الرجل على اليتيه ناصبا قدميه مثل اقعاء الكلب يبقى وعند العرب الاقعاء جلوس الرجل على اليتيه ناصبا قدميه مثل اقعاء الكلب الكلب بيعد زين الكلب يبقى رجليل اثنين براه وقليته على الأرض مش كده لا لا زي الجلسة اللي عملناها اجلس انت لابس البنطلون دايق قوي عشان كده مش عارف تقى اه اللي هي الصورة التامية ما احنا قلنا صورتين الصورة الاولانية ان يفترش القدمين ويجلس على العقبين الصورة التانية انه يجلس بألتان الارض ويجعل قدميه منصوبتين حوله بجانبيه يعني طيب ده صورة في صورة تانية انه ينصب الفخذين ها قعده الثانيه بتاعة الكلب شوفت الكلب بيقعد ازاي كده يا واحد طب بيطري اقعد بقى اقعد في الارض يعني شبه كده أيوة سيدي. وقال غيره ناصبا فخي زيه يبقى الالتفات بالصدر لو كثر يبطل عند كثير من اهل العلم انما الالتفات اليسير ما يبطلش هنرجع لها تاني بس خلينا في الاول في الايه الإقعاء أن يلصق الرجل ذكره أبو عبيد عن العرب اللي هو أن ينصب قدمه اللي قلناها الأول وقال غيره ناصبا فخزيه وقال ابن الأسير والتحاوي وغيرهما الإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخزيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب عرفتوها؟ حد يعملها يا ما انت مش عارف تقعد حط ايديك على قدامك ايوه تقعد في الارض حد يكون مرن شوية يعمل قعد يقص حط ايديك انت وشوفتش كلب ابدا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حط ايديك قدامك ديدك قدامك وايوه كده بين رجليك هات رجليك بقى كده لورا شويه زي الكلب بالظبط ها بس اقعد اقعد تو عيال مهتعب بشكل مصطفى المصري عنده حق يعني مش عارف اقول لك ايه بس يا ولد لا كبيرك هو يعني لو قمت بس هازور فيك الضربه كلها يقدم لقدام وخلي رجليك لورا كده اقعد كده كده يا ها كدا. يا اخي بين رجليك اديك بين رجليك اديك بين رجلي قدم لقدام شويه ها <تصفيق> <تصفيق> الكلب الكلب بيبقى ظهره مايل كده شويه بي يعني بيبقى حاطط ايديه ايديه على الارض كده وايه وراسه فوق ايديه مش حاططها هو عامل لورا الكلب ما بقاش قاعد بموضوع كده لا بيبقى ظهره مايل وايديه لايه لقدامه وراسه فوق ايديه يعني ظهره اللي مايل كده شوفت الكلب طيب حد يعمل الحكايه دي انا خلصت بركبي كنت زمان بعمل الحاجات دي اعمل ايه عمل انت اعمل الحكايه دي ايه ده بركبي اعمل بس وانا اقول <تصفيق> <تصفيق> مكسوف تعملها ما سمعتم متكبرين أيوة عيب. حاول أعملها وخلصنا دش فيها ركب ولا فيها حاجة برمين دهرك وره زي مصطفى كده ده اسمه ايه بقى اسموش بقى اقعاء اسمه ايه احتباء احتباء اسمه احتباء خد بنا اه الاحتباء ايه هو الاحتباء دي بس قالوا قبل الجمعة لربما ينام ولا حاجة يخرج خرج بتاعه فيكرهوها قبل الجمعة لإحتباء نعم قبل الجمعة يعني وهو أثناء الخطبة برضه يعني هيقعد محتابي كده في الخطبة مم. كان فرزق بيقول ايه مش عارفين إن الذي سمك السماء بنا لنا أيوة بيتا أيها بيتا دعائمه عز وأطول ماه كم نس بناه لنا الملك وما بنا ملك السماء فإنه لا ينقل بيتا زرارة محتب بفنائه ما يكون زرارة محتب بفنائه معناه أنه قاعد وقد رحته في الأعداء يعني وزوار ده بقى هو طبعا ايه يعني عمل ان حاجة يعني فخمه جدا يعني بيت زوارته محتتب بفنائه ومجاشع وابو الفوارس نشله بيفخر يعني وطبعا يرد عليه جريره كانوا بينهم مسجلات قول يا احمد بتحب الشعر انت بدل الشعر المكسر اللي بتبعته لي بقى اصلحه وابعته للناس بقى مظبوط هذا جريف يدينا المادة صحيح يعني بيظن ومبصلحها جارير قال له إيه بقى؟ كل انت عارفوا الحديد الأسفالي بقى وهو ده سبعا اللي يناسبك يعني متأخر قالوا له للشعراء ثم ناقعا سقيت آخرهم بكأس الأول لما وضعت على الفرز دق ميسمي المكوى يعني وضغ البعيث وجدعت أنف الأخطلي أخذ الذي سمك السماء مجاشعا وبناءك في الحضيد الأسفلي هي دي بلا أنت عرف وقال قد نزلت من السماء علي يقومه حتى اقتطفتك يا فرزقه من علي كان شديد جريد برضا اداله بقى مسح بي الله هون قال له مجاشع على الظهارة ايه يعني محتبي في الفناء يعني حاجة يعني مش يقول حاجة فاقمر اخر ايه يعني محتبي ما يحتبي يا يقعد على الارفيسه والله يعني هي يعني ايه الميزة الكبيرة يعني وعنين ايه زرارة يعني وإيه مجاشعة والأخطر ده طبعا كان اه نصرها يبقى اقعاء الكلب عرفت اقعاء الكلب فسروه قلنا بتفسيرين تفسير الاول الجلسة اللي بدي الكلب بيبقى رجليه منصوبتين حوالينه وقليته على الارض وبيبقى ليه جالسة تانية بيقعدها وما يجي يحب يهرش برجليه يقوم يسند رجليه على الارض وقليته على الارض والرجلين اللي وراء منصوبة ويرفع كده رجليه اللي يهرش بها في جنبه كده المهم منه ما يعملش شبه الكلب كده قال في شرح المنتهى وكل من الجلستين مكروه لقوله عليه السلام اذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب الاولان بياء والتانية من غرياء ليه؟ م? او كان الذي تنطق والذي تنطق فلا تقع كما يقع الكلم لان في الثانيه لو وقفت عليها تنطق تقول كما يقع انما لو وصلت بقت ساكن واللام بعدها ساكنه فبنحذف الياء تخلصا من راء الساكنين فنقول كما يقع يقع عين لام على طول انما تكتب وتنطق في الوقف في الوصل ما تنطقش ماشي ها الياء واللام اه طب انا قلت الياء واللام يعني عاوز ايه قلت حاجه غير كده ها تتاكد يقعل اللام ساكنه اللام لم التعريف ساكنة اش كده رواه ابن ماجه طيب هنا بقى بيقول ايه بقى يا سيدي وان استضرت جملته بيقول ايه بجميع بدني في غير شدة خوف بطلت صلاته لقى ان التفت بصدره ووجهه فلا يصدق عليها أنه استدار بجملته فلا تبطل ما لم يتحول عن القبلة مع تحول قدميه ده أحد مذاهب أهل العلم بعض أهل العلم وده أسهلها المذكور هنا أنه لازم يستدير بجملته ويتحول عن القبلة حتى قدميه يتحولوا يعني أقل من كده ما تبطلش الصلاة المذهب الوسط إنه لو التفت برأسه أو بعينه لا يضره وإن بصدره يضره المذهب الأشد إنه لو التفت برأسه يضره أما بعينه فلا يضره لا يضره ويضره من جهة الثواب ومن جهة حاجات كتيرة انما ما يبطلش الصلاة يعني لا يبطل الصلاة فيبقى الالتفات مقتصر على العينين وبعض العلماء شدد في العينين كذلك تلتفتش بأي حاجة خالص ولان الالتفات أصلا ما هوش مشروع يعني مش مطلوب شارعا ولا هو يعني حتى من السنة ولا فعل الصحابة ولا لا يصلوا ما يلتفتوش لا بعنيهم ولا برصهم ولا حاجة ولكن ايه اللي يبطل به فيبقى اشد مذهب لأي حاجة تتحرك تبطل الصلاة ولكن ده اشبه يعني المذهب الثاني الرأس لو حول رأسه تبطل الصلاة ولو التفت بعينه لم تبطل الثالث الصدر هو المعتبر الرابع انه بجملته ولا نرتضيه الصدر هو الصدر الاعتبار بالصدر ويحترط للرأس يعني يتحول براسه كده ها هل يدفل؟ لو يدفل معلش؟ يعني قاله بلغاً ومعهوش منديله بيصلي لوحده مش في المسجد ولا حال يوم يدفل عن ايه يسار؟ يفزق يعني طب اذا كان فيه صلاة الجماعة وجنبيه واحد او في المسجد مفروش سجاد يعمل ايه اه يعني اذا كان معاه منديل ولا حاجة في ايده يبقى ده افضل ان ما كانش يبزق في كمه في الكمه وبعدين يفرك الايه يفرك ال الكم ده عشان ما يبقى ما يعني المخاط او إنه ما يبقى لهاش أخر يعني تقرف الناس وكده فيدعك يوم يروح إيه جرمها فتبقى بس كأنه بلل كده استقبل ها؟ استقبل, استقبل القبلة أم اليعمل إيه؟ ما هو يلتفت لو إيه؟ لو هيبزق في الأرض إنما مش هبزق في الأرض استقذك يعني ما هو يحط في المنديل على طول بيزقش في القبلة ده يبزق في كمه بيزق يعني ما ينترش النخمة في اتجاه القبلة ده طبعا بئس بئس الايه بئس الامام وغيره الله ما يصليش امام تاني اللي عمل كده بين قدميه ممكن ما كنا بنقول ايه دلوقت يعني انا قرش نقولها بالدرجات انما بحيث يعدوا منفاتلا عن القبلة يعني الالتفات اليسير يعني هيبقى القبلة برضو اللي هو يعني إنما ما يلمسى غصب عنه يعني ولا عمدا؟ مش مركز ده طيب ما وفوه ما عندهوش إنما عمدا لا ما يتعمدش عين القبلة يستقبل استقبال جهة القبله ايه خير اللي تاثر درجه درجه عين القبلة ده مش ممكن في الانصار ده ممكن هناك في الكعبة بس يعني تستقبل الكعبة نفسها بشيخها او جنب اللي شايفنا ده مش ممكن الا هناك اما هنا بدي بستقبل جهة القبلة يعني احنا جهة القبلة كده جهة مكة جهة القبلة هي جهة مكة انما فيه ناس يعني كان واحد من مشايخنا تكتوقع القراءات اسمه الشيخ فتح خلوسي كان يقول يلاقي المسجد مثلا مش على القبله مربع وفي ميل يقول لا استقبال جهه القبله طب عاوز ايه يعني قال بتعدى على الحيطه بتعدى على الحيطه ليه ما احنا عارفين القبلة كده جهتها كده من خطاد اللي ومصلي مش مصلي امام يا كده يا فضل يا بتعدي مش مصلي امام بك فلتلتج قش عنك ما صليت في نفسي يعني اللي هعمل له ايه بقى يعني هعمل له ايه يعني يقول له جهة القبلة كده لا عايز يصلي عيد الليل لا يعني معناه كلام انه جهة القبلة لانه ما نقدرش نعاين مكان الكعبة بالضبط والنبي صلى الله عليه وسلم زبط المسجد عنده جهة مكة ومع انه طبعا الكعبة عرضها مش كبير وبعض الناس في المسجد النبوي هيبقوا مش هيسام يمكن النبي في محرابه صلى الله عليه وسلم في المكان وقفته يعني هي هيقابل الكعبة ده ما فيش كلام إن شاء الله إنما الناس اللي على الأطراف مع عرض المسجد كبير وعرض الكعبة صغير فلكن احنا بنستقبل جهة مكة وجهة مكة مش هتفرق يعني الواحد لو ميل شعره كده بس هيروح بعيد يعني كيلوات كتيرة جدا بعيد عن مكة فلازم نستقبل جهة واحدة إنما الانحراف اليسير لمن لا يعلم ما يضر طبعا في حديث فيه إشكال اللي هو بين المشرق والمغرب قبلة ده عايزين ايه بتحقق اهلنا وتعرف لنا معناها ايه لان الناس فكر انه مجراش حاجة انك ايه تاخد لك 180 درجة تصلي في اي حتة وده ما اظنش ان ده صواب يعني. هاي عايز بقى توجد حد للانحراف هتبقى برضو يعني مناسب انك تشوف المسألة دي مع دي شوف لنا المسألتين دول ورد علينا ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس بقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده يبقى هنا إذا كان ما يحتاجش إلى الاستناد على يده يكره له هذا ولا تبطل به الصلاة مدم يكره ما تبطلش به رواه أحمد وغيره أن يستند إلى جدار ونحوه كعمود فيكره بلا حاجة وفاقا بل تبطل صلاته عند غير هؤلاء من أهل العلم المستند على شيء تبطل صلاته ولكن هنا عبروا بالكراهة فمعناه يعني وأن يستند دي معطوف على إيه على أن يعتمد ويكره أن يعتمد وأن يستند إلى جدار ولحوي. أه, آه كره بلا حاجة. النما لو محتاج واحد مدرّخ شوية مش قادر يقف فبدل ما يقعد يقف وهو مستند او هو قاعد مش قادر يقعد فبدل ما يرقد يستند يعني يبقى اقرب الى الواجب اذا كان عاجز يبقى طبعا في الفرض والنفر اذا كان لحاجة يبقى في الفرد والنفل ايضا في كراهة في الفرد والنفل ولا تبطل الصلاة عند هؤلاء يعني عند القائلين هنا ها. لا اعتماد ايه؟ ايوه شال بيقول ايه يعتمد على رجله اه كده انا بواقف كده على... يعتمد على الارض يحطها على رجله ويعتمد عليها ده هيبقى راكع ده عشان يعتمد عليها لازم يبقى فوقيها ده يبقى زي راكع كده يعتمد على المرفق معوج قوي لا عيب عيب قوي اللي انت بتعمله ده صو معوج ها احنا عندنا دكتور في الهن... في الهندسه اسمه الدكتور معوجه ده موجود ده مش كده اسمه بالونز ومكاريه مكاري فاز من مكاري هيبقى معوم كانوا هم سمون كده لا يا سيدي ايه بقى اقول على ايده على رجله على رجل معتمد عليها آه. على على كل حال هنا قال وهو معتمد على يده يعني عمم ما قلش على رجله ولا على غير رجله طيب في الحديث بتاع الاقعاء اللي هو اذا رفعت واسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب رواه ابن ماجة من حديث انس وتمامه ضع اليتيك بين قدميك والزق ظهر قدميك بالارض اه يبقى هنا ذكر الصفة برضو انه ايه انه هيضع الاليطين على الارض ويجعل قدميه من جانبيه سواء منصوبة ورد قبل كده انها منصوبة ورد هنا انها ايه مفترشة ويلزق ظهر قدميك بالارض وله عن علي المرفوعا لا تقع بين السجدتين ولحديث نهى عن الاقعاء في الصلاة وراه البيعقي وغيره في رواية نهى ان يقع الرجل في الصلاة ولأحمد واقعاء في اقعاء الكلب والنهي عنه جاء في السنة وغيرها ولانه يتضمن ترك الافتراش المسنون قولا وفعلا فكان مكروها المسنون قولا وفعلا يعني طبعا المسنون قولا دي فيها يعني تجاوز شوية أظل الثابت بالسنة أو الوارد في السنة قولا وفعلا يعني فعله وأمر به صلى الله عليه وسلم فكان مكروها ولا تبطل به وما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين هو سنة قال البيهقيه أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الارض يعني بين السجدتين الجلسة اللي قلنا جائزة بين السجدتين وعملها خوف منتبهين ها الكره اللي هو ده على اسمها يعني يعني عايز تبقى ده ايقاع برضه نوع من الإقعاء يعني الايقاع ده ليه انواع فيبقى كده او كده او كده الصورة دي الجائزة والصور الثانية لا ايبا يا سيدي انت هنا بقى من القصة لأنه يزيل مشقة القيام يعني لما يسند على جدار او عمود او حاجة هذا يزيل مشقة القيام تعليق اثنين صفحة تسعين والسطر ستة ما له ده ما له يعني فين السؤال احنا قريمة على كل حال اللي هو بيقول عليه بس انا مش كتب سؤال ده خلاص قلناه ما هو الإقعاء اللي احنا وصفناه بالوصف ده الإقعاء على ولكن ده فيه نظر برضه من تسميته إقعاء فيه نظر مسلم يعني إنما لو سمناه إقعاء إما هو صورة من صور الإقعاء وفي الحالة دي نقول ليس كل الإقعاء من هي عنه اما إم هو شبيه بالإقعاء فاستعمل اللفظ لقرب الإيه لأنه لا اسم له فاستعمل أقرب الأسماء إليه يعني اسم أقرب المسميات إليه فإن كان يسقط لو يفقط لو أزيل لم تصح يعني لو كان أزيل يقع الرجل يبقى لا تصح ان كان ما يقعشي يبقى تكره بس لو شلت الجدار الرجل يقع يبقى الصلابطل <تصفيق> <أه؟ تصفيق> من غير حاجة يعني ايه لو كان مما يجوز له الجلوس مما يجوز له الجلوس يعني لا يستطيع القيام هكذا او يستطيع مع الضرر أو يستطيع مع المشقة الشديدة واختلفوا طبعا في المشقة الشديدة هل اشترط الضرر ولا الالم كافي في اسقاط الواجب اللي هو القيام يعني فان لم يمكنه الا بالارتكان على عمود او جدار يلزموا هذا جلزة من القيام مع ال... الاستناد على العمود ان كان يضره او ما يقدرش على كده يقعد بقى وخلاص ايه المقدر للضرر بقى ايه الحاجة الضرر او ايه دعم الفكر شديد لا الالم الشديد يعني اللي يزهل القلب عن الصلاه يعني ده طبعا إنما لو قلم خفيف الواحد يتحمل يعني يعني يكون مثلا لاعب له مطش كورة وجاي يصلي بيبقى مش قادر يقف مش كده بنقول بقى يقعد من أجل الكورة طبعا دي حاجة من الحاجات الاصفاق مع الضروريات على هنا يعني يا اما هننزلك اعدادي انت حورت انت وحوك. هنا عشان محباشت المعمل يبقى لقي حد منها واعدادي يجو الناحية دي يا اما انتو احرار وكل حاجة وليها ميزة وليها عيب انت فاكر يعني علي هيحوش عليك يعني ما سايبك بمزاجي يعني تكرر طيب يبقى لو كان يسقط الواقف لو يزيل هذا الشيء يبقى صلاته باطل لأنه غير قائم أو بمنزلة غير القائم إن كان ما يسقطش بمكروه ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملسقا لهما بها لقوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب طبعا عليه السلام يستعمل هذا الاختصار لانه المتون مناسبها الاختصار وكره قوم هذا فلا يكتفي بالسلام فقط يقول عليه الصلاة والسلام مجرش حاجة الاختصار يعني لان ده مش هيبقى حاجة تتحفظ وعشان يبقى فيها تطويل لا أبدا دا يمكن لما يقول عليه الصلاة والسلام يعان على الحفظ أكثر ويحصل له البركة ماذا كده آه فبعض العلماء أو كثير من العلماء يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة والسلام وأغرب مسلم فقال عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم ولم يأيه يذكر السلام و يعني لم يغلب هذا يعني لم يوجد في أقوال العلماء يعني بعضهم يقول عليه الصلاة والسلام وبعضهم يقول عليه السلام بما عليه الصلاة بس فديت يعني واعتذر بعضهم بمعاذير عن الإمام مسلم وقال لنا ده لغرض معين نعم هل يعني ما شيء يسير بعض المهم إنه اكتفى بالصلاة دون السلام يعني. لقوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبصق احدكم ذراعيه بساق الكلب متفق عليه من حديث انس حد يقول حاجة سواء صحة أو من حديث جابر ولانها صفه الكسلان والمتهاون مع ما فيه من التشبه بالسباع اللي بيصلي وراء اكبر مشايخنا في الاصول هيجده يفعل هذا يضع مرفقيه على الارض في الصلاة وهو ضعيف هو سمين و الجسم يعني ايده ضعيف فما يجي يسجد يبدأ واضعا كفيه ويرفع مرفقيه ثم ينزلهما وطبعا السجود بيطور معاك الوقت يعني فطبعا الأفضل ايه بقى انه يضعهم على الفخذين، يتقعر ظهره يضعهم على الفخذين، أو من إن يضعهم على الأرض، إن الوضع على الأرض يوافق النهي وصفة الكسلان والتشبه بالسباع، ثلاث حاجات ينبغي تركهم أجيلا. ولكن قد يشق عليه أيضا. فحلت ما يسمن زيادة، ساعات يسمن شويه، ساعات يختش شويه، يعني ساعات قد يشق عليه يعني. النمل لو كنش يشق عليه بدل إيه نعم. ااا يعني ورد في عدة أحاديث النهي عن التشبه بالجمل والتشبه بالكلب ويعني فالتشبه بالحيوانات يعني فيه كراهه في الصلاة يظهر في الصلاة وغير الصلاة يعني إلا للحاجة. شوف ولا يبسط أحدكم ذرعيهم بساطة الكلب ولكن قد يقال ليس في هذا إشارة إلى أن مشابهة الحيوانات أو الكلب بالذات في كراه إنما هو نهى عن صفة معينة التي تمثل الكلب ولا يدل على أن كل ما يوافق الكلب في شيء بمكروه إنما الصفة ديت إيه ديت اللي منهي عنها هذا حديث متفق عليه من حديث أنس ويكره عبسوه لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل أن يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه آه. رأى الترمزي وغيره وبيعبر هنا عن الخشوع قال هو التطام والذل هو قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت الخشوع في القلب والبصر والصوت أما الخضوع في الإيه في البدن الصلاة ذات الخشوع والخضوع بيقوله كده التبليغ يعني طيب يعني البدن والقلب ويكره تقليبه الحصى ومسحه لحديث ابي ذر مرفوعا اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه رواها احمد وأهل السنن بإسناد جيد وفي الصحيحين إن كنت فاعلا فواحده وفي السنن واحدة أو دع والمعنى لا تمسح وإن مسحت فلا تزد على واحدة واتفق أهل العلم على كراهته إذا لم يكن عذر للأخبار ولأنه يخالف التواضع والخشوع والتقييد بالحفا والتراب خرج مخرج الغالب فلا يدل على نفي غيره من الرمل والقذر وغيره والأولى مسحه قبل الدخول في الصلاة لأن يشغل باله وهو في الصلاة المسح لا يمسحش جبهته يعني إنما له أن يمسحها بعد الصلاة بعض الناس يقول لك حتى بعد الصلاة ايه عجيم سحسيب التراب لا المسح في الصلاة لك أن تمسحها مرته حفا او الرمل او التراب او الطين او اي حاجة لا يعني افرض بيزجد على مكان خشن فخايف يضيقه وفي الصلاة يعني طيب ينسحه الاول قبل الصلاة يعني يمهد الجزء اللي هيزجد عليه قبل الصلاة عشان في بيبقى ينشغل فإن كان ما عملش كده أو عمل وجاله حاجة تانية لقى يعني إنها دي بتؤذي وتشغله عن الصلاة والسجود وحسن السجود يمسح مرة ليه يمسح مرة وهنا طبعا ما ذكرش المداه في الوجه فيحتمل إن يكون يمسح الأرض نفسها يعني فعلى كل حال يمسح يمهد الارض ولو حاجة ضيقته كان في واحد مناكف كده من اخواننا الرعيل الاول دفعتي يعني اكبر مني بسنة كده فكل ما يروح لشيخ لازم ينقره لحد ما يهجموا عليه ويهجموا عليه فكان إيه يحضر مثلا على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فإيه يقول للشيخ إيه ما جرىش حاجة ما تخشوا الجيش تحلقوا دقنكم علشان إيه تتعلموا الحاجات له ده زمان يعني يقوم له يفضل ينقر فيه لحد ما ايه يلاقي الناس بقى هتقوم تيجي تهجم عليه يقوم ماشي وكل قصة يحكيها عن كل شيخ يقول جم عليا بقى وانا حمامه يعني ايه يطير بس حكى مثلا حوالي يعني مش عارف قد ايه عدد من المشايخ كل قصة تنتهي بحمامه فقلت له تعالى مرة عند الشيخ اسامه على سام يعني يحضر يعني وربنا يساهم كده فجهت جت المساله دي الشيخ اسامه قال يكره المسح او فقال له ازاي يعني الواحد يعني وقف له بقى الشيخ اسامه بيقول محدش بنخش بيد الدرس وخلاص ازاي يعني يعني يفضل ازاي طب الخشوع هيروح والشيخ اسامه بقى يعني كان في الاول ما عندوش في الاول وفي الاخر هو ما لوش بال للمناقشه وكمان ما عندوش تفاصيل قوي يعني بيدرس اللي قدامه وخلاص هو اصولي ما هوش فقيه يعني فيقول له خلاص يمسح مرة يقول له ازاي برضه افرض مثلا اتضايق تاني قال له يصبر شويه قال لو افرض كوباية اتكسرت وجاه الازاز ده فضل اناء فيه انه يسيبه بقى عشان الدرس يكمل ممكن يا رب ففكرتني المساله دي بالاخ ده ربنا يتولاه ها فالشيخ بقى يظهق لنا اقض ربنا اهديك ربنا اهديك بعد يعمله كده انا <تصفيق> مش فايدة يعني احنا كنا زمان احرار يعني كناش يهمنا من اي حد <تصفيق> الرعيل الاول مكنش بيهمه بس نتكلم بالحق انما انتوا يهموكو وقلت الادب برضو يعني انت جمعتوا السوق ايان يعني في بعض الأحيان أثناء السجود توجد حشرات فهل يجوز مسحها من على الأرض أثناء السجود أم السجود عليها يجوز مسحها وإن كان طبعا حاجة مضرة يعني تقتل زي عقرب أو أم 44 أو حاجة من أعرف أم 44 دي حشرة كده شبه العنكبوت لها رجلين كتيرة وتجري بسرعة لو مرت على رجلك يظهر ما بتمر على جلد إنسان تلدغه ولو لدغته بقى يعني فيها سم بس الظهر سم غير قاتل يعني دي شفناها في شوفنا الحقيقة كل حاجة هناك في الصحراء تجري بسرعة جدا يعني بس بص لها كده تلاقيها طيارة أمان طبعا لو سرصير ولا حاجة تبقى برضو فيها نجاسة كل داي ايه يعني تهشوا باي حاجة يجوز يعني هو طبعا الحاجة تسقط الكراها تسقط للحاجة من وجدة حاجة وانما تكون حاجة مهمة يعني ويكره تخصره أي وضع هذه على خاصرته لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه من حديث أبي هريرة طبعا الخصر معروف ونقول صلى مختصرا أو وقف مختصرا يعني عمل ايه يعني صلى بسرعة اختصر الصلاة يعني حط إيده في الخصر الخصرة والخصرة ايه هي ما فوق رأس الورك قالوا كده. تحب الورك قولي أستاذ عشان نعمل لهم عزومة قبلًا عزيني بقى نعمل لهم عزومة بقى هيال دي مصطفى بيقيد الفكرة دي تربوية الفكرة دي تربوية المنهج ايه <تركة>. ايه ايه عزيني نعمل عزومة عشان في كم واحد كده عاوزين نغليه وطبعا هنقيس بالمزورة الناس اللي هتزيد عن حد معين دي تشتغل في الخدمة بس ما تاكلش فين يا مرثي غايد ها ماشي على مزاجك اي واحد يغيب مرتين بعض ما فيش جواز دي على الناحيات دي انت الوادي الثاني صمار قولنا أولى وتانية هنا وانت غايب بقالك قديه انت سنة؟ ها؟ جاي المغرب بقول له غايب بقالك قديه ما وعاش بيه ان كانش بيجي من زمان انت بتيجي من زمان؟ قالك زمان ما جيت ليه تعمل كده؟ طيب بيحط ايده في وسطه كده في الصلاة طبعا يعني وقفة كده مش لطيف لان هي عليه السلام ان يصلي رجل متخصرا متفق عليه في حديث ابي هريرة يبقى متخصرا او مختصرا ولكن متخصرا او علشان ما تختلطش بغيرهم ويكره تروحه بمروحة ونحوها لانه من العبث الا لحاجة كغم شديد يجيب مروحه وطول ما هو بيصلي ايه يهوي ايه بخلي حد يهوي لك ولا انت مهوي لوحدك كميران لانه من العبث الى لحاجات كغم شديد ايه الغم الشديد نفسه نفس غم عليه مغم عليه يعني قال زي دوخة يقوم يعني حاجة تحتاج للإيه للترويح ده فلا ويكره ترويحه بإيه بمر واحة مر واحة كده. ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود طبعا مراوحته بين رجليه مستحبة ده فيه نظر إلا أن يقال في النافلة الطويلة أو الفريضة الطويلة بقى ما يعني ساعات الفريضة تبقى طويلة فيبقى على إيش يعني ريح رجله وإيش شغلته ذكر أصحاب الفروع وغيره رواية واحدة وعن أبي عبيدة أن عبد الله ر رجلا يصلي صافا بين قدميه فقَدَ لَوْ رَأَوْهَا هذا بين قَدَمَيْهِ كان أَفْضَلٌ آه يبقى ده المرواح بمعنى تاني بقى هو الأسم ورواه النسائي وفيه قال أخطاء السنة لو بينهما كان أعجب إليه والمراوحه أن يعتمد على إحدى رجليه تاره وعلى الأخرى تاره إذا أطال القيام ده المعنى اللي أنا كنت بتكلم عليه وده اللي ورد في الحديث نمكن أن يراوحون بين أقدامهم يعني مرة يسند على دي ومرة يسند على دي لما طال القيام إنما والله أعلم أظن يفرق بينهم يبقاش يلزأهم في بعض زي وقفة انتباه يخليه وقفة ايه صفة صفة وانتباه ايه يظهر كده يظهر بيزقوا رجليهم في بعض واقفين عند الحائط ولا في حتة ده يتكودهم او حاجة ها ها وكذا تفرقته بينهما مستحبة يفرق بين الإيه القدمين قال الأصم رأيت أبو عبد عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما وأما تقديم إحدى رجليه فمكروه يقف زي وقف الاستعداد كده بتاعة الكاراتيه ويحط رجل قدامه ورجل وراء أو الملاكمة لا خليهم إيه حز بعض يبقى مراوحته بين رجليه يعني التفرق بينهما مستحب وكذا الاتقاء على واحدة دون الاخرى ويبدل اذا طالت الصلاه ده برضو اين وفرقعت اصابعه وتشبيكها لقوله عليه السلام لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاه راه ابن ماجه عن علي واخرج هو والتنمذي أخرجه هو اللي هو مين عليه يعني مش كده الضمير يعود على أقرب مذكور هنا في قرينة تدل على أن المراد مش أقرب مذكور إيه القرينة إنه أخرج أخرجه والذي يخرج هو اللي مؤلف كتب السنة يبقى يعود إلى أقرب مذكور ممكن يحتمل اللفظ وهنا أقرب مذكور ممكن ابن ماجه. وأخرج هو التلمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه آه. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم رواه ابن ماجه بالحقي وغيره كل ده في الصلاة أي بالقعقعة كالفرقعة فعل معروف في أصابع اليدين وقد يفعل في أصابع الرجلين قيل حكمة الناهي أنه يجذب النوم ده يجذب النوم يعني ده طبعا فيه نظر يعني ده استنتاج من, من بعض أهل العلم ولكنه مهوش يعني حاجة يعني مش ممتين العلم ولا كده يعني ده كلام كده وبعدين يجلب النوم ما يجلبش النوم مش لازم نعرف ايه حكمة النهي يعني ونهى ابن عباس عن التفقيع في الصلاة وهو فرقعة الاصابع يبقى التفقيع والقعقعة الفرقعة واحنا نقولها ايه ها التقطقة او ترقعة كده اه زي العاميه انما هي القعقعه والايه والتفقيع والغمز مفاصلها حتى تصوت تصوت يعني ايه تعمل صوت يعني مش تصوت يعني ترعى بالصوت لا مش لازم ترعى هتصوت تحدث صوت تحدث صوت ها تصوت انت خابت ماشي هتسقطك طبعا يعني ايه مين بيقول ايه في الصلاة ولا خارج الصلاة السلسلة الضعيف يقول ضعيف جدا طيب وبعدين ومين وغيره قال ايه مين غيره قال ايه دول ضعيف برضه يعني هو عاوز ايه غضبا عنك وهيبقى ضعيف بقى فقدها هو هو كده بقول له غيره قال ايه بيقول ضعيف برضه. شغل طيار برضو نقل عن الالباني ولا نقل عن غيره ولا شغل طيار برضه يعني ممن يصحح ويضعف ينقل ما بيصححش ولا يضعف هذا غير مناسب في الصلاة وقول الأكثرين ونقلوه عن سيدنا ابن عباس وعن غيره النقل المثبت فيبقى لا تفرقع أصابعك في الصلاة ولا تشبك بينه لم يرد وليس من السنة وفيه عبث وحركة وصوت فيعني في يتوجه فيه الكراهه ولو لم يصح فيه حديث نعم في الصلاه هنا الكلام هنا على الصلاه اما في المسجد فتبقى في حكام المساجد بعض العلماء نها برضه عن هذا في المسجد ولكن ردوه لضعف الإيه الحديث وقصروه على انتظار الصلاة لانه في صلاة منتظر الصلاة قلناها قبل كده في انتظار الصلاة مش في المسجد عموما في انتظار الص في المسجد في انتظار الصلاة ويكره التمطي ايه التمطي ها؟ التمطي لا مش التفاقب هو اللي يتاور انما التمطي انه ايه يعمل كده يعني مطف مش كده وليلا كموج البحر ارفى سدوله علي بانواع الهموم اللي يبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعجازا وناء بكالكالي اللي هو ايه الصدر الكلكل الصدر مين اللي بيعمل كده الجمل مش الليل فدي اسمها ايه بقى في البلاغة استعاره مكنية اللي تصرحها ايه الفرق بينهم لم يصرح بالمشبه به فقلت للليل لما تمطى بصلبه لان الجمل عشان يقعد تبص تلاقيه طلع لقدامه ورجع لورا وعملك اعلمه مش كده بتشوفه يقعد يعمل كده حتى الواحد بيبقى في اتخض لما يجي يقف او يجي يقعد فقلت له لما تمطى بصلبه مد ايه صلبه ظهره واردف اعجازا الاعجاز جمع عجل المقعده يعني وناء بكلكلي رجع بايه بصدره الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح امال اصباح وممكن بامسج الا في فيش فايده اما حالتك زفت كده يا وكان طبعا أمير الشعراء في الجاهلية وكان فاجرا والشعر <تصفيق> <تصفيق> باب الشرب إن دخله الخير لانه <تصفيق> وكان بيسب الأليها برضو يعني حتى في الجاهلية برضو بيسب كلها ولكن سب الأليها في الجاهلية إذا كان يعني الأليها الباطلة يبقى يعني فيه حسن ما فوش قبح وبيستدل على إن الشعر طول عمره في الشر بنيقول حتى مرء القيس وهو جاي جاهلي كان برضو يصب العليهة يعني برضو لا عاوز دين ولا عاوز حاجة ولا كلهم سافلة كده ما الصورة المكروهة ايه نشيد نشيد القصاب تشبيك القصاب يعني يعني فيه تشبيك القصاب يعني فيه يعني يقف يصلي وحطت يده كده زي دوسو كده كان بيوقف في صبعه كده ها يعمل بصبعه كده كده ده لا اه ايوه ايه السجاد اليدوي ده عايز الماج السنه الجاية يكون كله قال ده يبص له قال ايه السجاد الالي المتر بتلاتين جنيه ده المتر بتلات تلاف جنيه السجاد اليدوي بيعملوه بيبقى حاجة زي ما تقول يعني ما عندهم الالات بيعملوه ومش مش فاهم يعني السجاد اليدوي ده حاجة يعني يقولوا تعالى بقى نتفرج القسم السجاد اليدوي يعني الحاجات بقى الفاخرة اللي هي فيها تشكله الماسي فبصوله وسكته راح يفتتح ميناء دنيات بينهم ايه المينا يعني ده ايه فايدته المينا فالمهندس يقول له مينا يا فندم مينا <تصفيق> ايه فايدته المينا ده سؤال تساله مينا الصوفه تيجي تجيب ركاب تجيب بضايع يعني مينا يا يعني, يعني يعني مش عارف بيسال على ايه ده حد يسال المينا فايدتها ايه يعني اي واحد عارف المينا فايدتها ايه ويلعب في <تصفيق> تماما يبقى مكروه ولا مش مكروه ها <تصفيق> مكروه جدا ويكره التمطط وفتح فمه ووضعه شيء فيه شيئا يحط في بقه حاجة ايه يا ولد يا محمد تعالى حط في بوقك وانت بتصلي ها يحط في بقه حاجة يعني ظلطة حاجة يتخبي حاجة فلوس ها؟ يأكل ضوفرهم في الصلاة لا في يده. طيب افرض في منديل في ايدو او فلوس يعني وقعت منه وانا اتغير اول ما بدأت اصلي فكان معي فلوس ثم ركعت كده وعدت في الأرض فقلت يعني هعمل فيها إيه هتطير ولا حاجة بقيت قلقا وأنا واخد المصروف بقى ووعدين يعني هيضيع مني ووعدين مش عارف أشتري الحلويات والحياة فضلت طول الصلاة أقول أخده طب أحطه في إيدي لسا تكون بطلة وأنا بركع ممكن أجيبه من على الأرض فلوس ورق يعني المهم فضلت افكر لما جيه عيل صغير ارحب اكد الفلوس <تصفيق> ومشي على ما خلصت الصلاة ملقيتوش اه ما بقيت زعلان زعل بعد تسأل الحكاية دي قالوا له اه مجرح فبقيت زعلان زيادة ان انا غباوتي وجهلي ضيعوا مني الفلوس المصروف اللي كنت اجيب بيها الحلويات ايه دي حمالي مديك اديك مصروف وتسلي ما تبقاش توقعه في الارض لن يجري لاش حاجة لما تبقى ماسك حاجة في ايدك إنما بؤك لا، لان بؤك هت عايز تتكلم باذكار الصلاة غير ان يشغلك جدا إنما في الايد ممكن تضط حاجة في ايدك وما تنتبهش لها يعني خلاص يعني علشان المرض اللي عندي والحاجات اللي الحساسية بيبقى محتاج منديل مثلا قطو فيها او حاجة في ايدك او مثلا الولد خفت معك ولد صغير خفت ان يجري منك فتفضل مسكه في ايدك كل ده ما يجراش حاجة او فلوس او حاجة وقعت سمسكتها في ايدك كل ده يمشي الحجل ووضعه في شيء لا في يده وان يصليه وبين يديه ما يلهيه بين يديه امامه يعني او صورة منصوبة ولو صغيرة آه. ولو لم تبدو للناظر مما فيه من التشبه بعبادة الأصناع تمثال صغير أو صورة معلقة ولا حاجة. مما يعني يحرب يبقى ما تفعلهاش إيه وظاهر أنها لا تكره إذا لم تكن منصوبة ولا إذا كانت خلفه في البيت ولا فوق رأسيه في سقف ولا عن أحد جانبي ذكر نحوه في الفرو وقال الشيخ والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراها الدخول الكنيسة المصورة فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصوير أشد كراها وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك وتقدم أنها لا تجوز الصلاة فيه ولا عليها فيه اللي هو إباءه ها المكان ده يعني ولا عليها اللي هي ايه يظهر الصورة فيعني ايه ابعد عن الحاجات اللي فيها صور محرمة انما صور غير محرمة يبقى يعني طبعا لو كانت مهانة زي تكون فيه فرش ولا حاجه زي كده قلنا ان ده ما يضرش ولكن اللي فيها احسن على كل حال انما لو صلى وهي قدامه كده فيها تشبه بعبادة الاصنام فده يبقى بلاش بفير كراهه يعني حتى لو كان في الايه في الـ في السجاجيد يعني واحد السجاده عليها رسومات وهي على السجاده يبقى ده كان هيسقط كده او قدامه او في قبلته التصاوير دي يبقى يغطيها احسن او يروح مكان ثاني لا فين ب 2000 رقم 5 نعم 5 طيب طيب اصدق كرار لا تجراش حاجة لا تجود وهو الكراهة لما تشتد قد تصل الى كراهة التحريم اللي هي الحرام يعني كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروه ولكن يعني كل مكان فيه تصوير يعني ده الكراها ولعل الكنيسة بقى هي اللي فيها الاشكال الزيادة انها لا تجوز يعني يمكن يعني يمكن اصدق كده ويمكن اصدق ان ده المذهب هنا انما وحنا قلنا قبل كده مذهب انه ايه لا تجوز قولين يعني, بقولين يعني يبقى ولا في يد عن يصلي او صورة منصوبة ولو صغيرة او نجاسة يصلي الى نجاسة قدام النجاسة كده ويصلي اليها او باب مفتوح ليه الباب مفتوح ها عشان ما يلهي الباب المفتوح يلهي وتكره الكتابة في قبلته ولذلك يقولوا ما تبطوش في المسجد تحطوا الايه الأذكار والحاجات اللي بتعلقوها في القبلة عشان ما تلهيش الناس وتكره الكتابة وفي قبلتي او تعليق شيء فيها حتى لو مش كتابة عشان ما برضو كل ده ما يلهوش. قال احمد كانوا يكرهون ان يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف انتهت يبقى برضو ما يجعلوش في حاجة ويكره التزويق فيها وكل ما يشغل المصلي تزويق مكروه والشأن يعني اللي ايه اهل الايمان ينشغلوا بالزينة او الى نار من قنديل او شمعة يبقى ده برضو ليه لان تشبه بالمجوس في عباداتهم النيران حتى لو سراج او قنديل والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة الرمز بالعين اللي هو إيه ها يغمز يعني يحرك العين كده والإشارة لغير حاجة الإشارة سواء بعينه عينه أو بإيده أو بتاه بيد ووجه وعين ونحوها فيكره وفي الشرح لا بأس بالإشارة بالعين واليد لحديث جابر وغيره وفي الترمذي وغيره وصحاحه أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير في الصلاة وقال أحمد غير واحد إذا سلم على المصلي أو إذا سلم على المصلي رد بالإشارة ولا يجب عليه بالاتفاق وفي قول عائشة له سمعتك تنهى عن هاتين الصلاتين وأراك تصليهما فأشار بيده وفيه أيضا جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاة كل ده ما يبطلش الصلاة ولكن الأولى الاشتغال بالصلاة إن في الصلاة إيه لا شغلا إلا إذا سلم عليك أنت لوحدك وجه واحد سلم عليك فترد السلام بالإشارة فترفع يدك هكذا تجعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء لو حد سلم عليك ترفع يدك كده وترجحها تلك أه؟ انا بعملها فوق عشان تشوف انما قدامه يعني كافي أه؟ لا في غير الصلاة ترد السلام أه؟ أه؟ لو بعيد مش هيسمع يعني او خشيت ان ما يسمعش فترفع ايدك مع السلام يعني رأيت ويفعل بعض اهل العلم وفي نهي طبعا عن الاكتفاء برد السلام بالإشارة فقط إلا في الصلاة هل قاس النفيذة المفتوحة على الباب في كراهه الصلاة إليها القياس إذا ورد نص في الباب إنما هنا قالوا كل ما يلهي فالنفيذة المفتوحة وهو شايف حاجة لهي يكون برضو فيها نفس المعنى حد بيقول حاجة هنا آه يا حبيب المجاسة هو لا يمسها لا يلبسها او لا يفت في ملابسه ولا في المكان الذي يطأه في صلاته ولا يمسها في صلاته فكل ده انما ممكن تبقى قدامه بس هو ما يلمسهاش يعني لا يسجد عليها جنب موضع السجود او امامه او حتى قبله مه اللي هي فيها نار زي المصباح اما البخور بقى ما عرفش البخور يعني ما يبقاش نار قوي ولا نار برضو مم. انما المدفاقة الكهربائية متأكلي ما لاش علاقة بالنار يعني اللي هي فيها المعنى ولا الوصف والشكل نعم لا انت بيسة أو بيسة انت يعني انت ترجعنا نص ساعة عشان تقول في عم يمكن يعني احتمال طيب والاشارة لغير حاجة واخراج لسانه وان يصحب ما فيه صورة من فص ونحوه وصلاته الى متحدث او نائم واحد بيتكلم ويصلي اليه او نائم فيكره لنهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة الى النائم والمتحدث رأى ابو داود ولانه يشغله عن حضور قلبه فيها وعنه لا يكره يعني في حكاية النائم دي لانه كان يصلي والسيدة عائشة نائم حتى في موضع سجود البيت كان ديء صلى الله على النبي وآله وصحبه كان يدوبك كده لأي الحاجات على أدل ويأتي أنه كان يصلي وعنه عن الإمام أحمد لا يكره ويأتي أنه كان يصلي وعائشته في قبلته متفق عليه صلى الله على النبي وآله وحديث أنه ضعيف قاله الخطابي وغيره وكذا تكره صلاته الى ميت فهو اولى من النائم وقيل لا يكره استقبال ميت قال شيخنا كراهته تحتاج الى دليل يعني افرد ميت حطينه في القبلة وانت عايز تصلي السنة لسه مش هيصلوا على الميت لسه منتظرين شوية والدنيا زحمة فيش يعني حتة لو لقيت الدنيا سهلة ومشي زحمة وتصلي في حتة تانية ماشي زحمة بقى ومفيش مكان تصلي غير هنا صلي بقى وخلاص امرك الى الله والكراهة يعني ما هياش يعني اكيدا لا يعني الاحتياط هنا اولى يعني الكراهة يعني ما هو الصلاة مش بطلة بس الاحتياط اولى وأن يصحب ما فيه صورة منفصلة وهم صرته إلى متحدث أو نائم المتحدث يشغله والنائم ده قالوا عشان أنه حديث فيه والحديث ضعيف وثبت أنه كان يصلي والسيدة عائشة في قبلته وعلى هذا الأساس قالوا لا يكره ولكن قد يرد عدم الكراهة يعني يرد بالاستدلال بحديث عائشة ان الحاجه كانت تداعيه والمكان ضيق ولا يا اما ما يصليش يا اما, اما ما تنامش وده طبعا في مشق ا او كافر يعني ما يصليش الا كافر لأنه نجس أو نجس فتكره الصلاة إليه لأنه نجس هو نفس نجاسة بس نجسه طبعا إيه معنوية قال الشارح كرهها أحمد لأنه نجس انتهى ونجاسته معنوية اعتقادية لا حسية بدنية طيب يا أو وجه آدمي وجهه يعني ما يكونش هو نظر إليك إنما ظهره ما يجرىش حاجة مش الوجه يعني الرأس بس لا الوجه هنا يعني المواجه كل ما واجه يعني ما يبقاش هو لك واقف بصصلك يبقى ظهره ماشي أو جنبه ماشي ها آه واحد بيصلي أو قاعد وتصلي إليه ما يجرش حاجة او الى امرأة تصلي بين يديه طيب حكاية الوجه ادمي وفاقا وحقاه القاضي عياض عن عامة العلماء وعذر عمر من صلى الى وجه ادمي لا الى ظهره فان عمر وغيره يصلي الى ظهر القاعد وكالصف الثاني ولا الى حيوان غير الادمي لانه عليه الصلاة والسلام يعرض راحلته ويصلي إليها ولو كان نجس العين كالبغل والحمار يبقى لا يكره أن يصلي إلى حيوان غير أدامي الأدامي معلش ما تصليش لوجه النمى الحيوان بس كان يعرض الراحلة يخليها بالعرض ويصلي إليها ولو كان نجس العين كالبغل والحمار وإحنا قلنا البغل والحمار عند الحنابلة إيه؟ نجس الحمار الأهلي نجس عندهم والبغل مثله طيب أورق إلى امرأة تصلي بين يديه لأمره عليه الصلاة والسلام بتأخيرهن ويأتي وإلا تكون تصلي بين يديه فلا يكره. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشته في قبلته يعني هي قعدة ومن تصليش ممكن دي قعدة أو نايمة ودي بتصلي ولا العلة الحكمة الصورة اللي قاعده ظهرها لي او نايمه يصلي اليه مراهو يعني ولا حاجه انما لو بتصلي ما يصليش هو في ايه في ظهرها ها حتى, حتى لو ايه حتى لو مراته اه امال يعني هي اجنبيه او الى امراه تصلي بين يديه وان غلبه تساؤب كظم ندبا تساءب من الشيطان إذا تساءب أحدكم في الصلاة ما استطاع متفق عليه ولمسلم وليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخله وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا وليس أو كما قالوا ليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سوى الأنف والأذنين. ولذلك كان الشيطان يبيت على الخيشوم ويبول في الأذنين لأنها منافذ يتوصل إلى القلب منها والتساؤب ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن، وأجمع على كراهته حكاه الوزير وغيره وكظم أي أمسك ومنع فاه عن الانفتاح لو تجرب حاجة أو ما يجيلك تساؤب تفتكر ربنا وتفتكر النبي أو تفتكر ايه بص تلاقي راح في ساعته لان انت بتبقى غافل انت بتقول الكلام وبالك مش فيه لو تفكرت في اي معنى شرعي يعني عظمت ربنا او تحمد ربنا او نحو هذا بص تلاقي روح منك التساقب فورا لان الظهر الشيطان بقى بي بيزوغ على طول أول ما تذكر ربنا بعقلك يعني مش لازم تقول حالي أول ما تتذكره كده يروح التساؤل دي حاجة أنا مجربها عشان تبقى إيه وإن غلبه تساؤل كظم ما نتبا فإن لم يقدر وضع يده على فمه مش قادر يزيله من غير حالي يحط يده على إيه ولكن كان يقول لنا زمان تحط بطن ايدك اليمين او ظاهر ايدك الشمال واعرفش ده فيه دليل ولا لا بيقول لان الشمال بتستعمل في الايه في الخبائس فهنا بيقول له في نمع خمسة لقوله فليضع يده على فيه فيضع ظهر فيه اليسرى ليشبه الدافع له وقد تقدم ان اليسرى لما قبص يبقى يضع ظهر كفيه اليسر ما يتاوب يحط ظهر كفيه اليسر الساعة بقى كان تسعة وربا تسعة طيب يعني لسه الساعة بادري نتاخد الامتحان كده عشان تتسلوا في الفتحة وبعدين بنرجع نرجع ثاني لل نكمل حتى ال... الفصل ده مش مشكلة عشرين ثلاثين صفحة بقين ماذا ده باب ما بيخلاص مية اتنين وعشرين واحنا في خمسة وتسعين يعني كلها سبع وعشرين صفحة ماذا عملها المتابعة عملها مش لسه دي بعد الوحدات دي ها وهو وضع الامتحان ها مش عارفين احنا ما قلناش قلنا يعني ما قلناش ما فيه امتحان تلميح قلنا ايه يعني ها طب يعني قلنا يعني قلت طيب شاهده شاهد من اهلها ها؟ اللي عارف ياخد جايزة كم واحد عارف طيب كل دول ياخدوا جوايد واللي مش عارف يمتحن والنجاح من واحد تسعين في المية مش قولنا كده قولنا حتى إبو عشب أسئلة بلازم تحل جميع الأسئلة صح ده امتحان سهل يعني هتلاقي فيه كام سؤال كده تحلهم من غير ما تذاكر والباقي لازم تذاكر اه